وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ تَقَاضٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ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 أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاطِيعُ اللَّهَ وَاطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ النَّبَلَ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فِي الْيَتِّرَكَ الْمُؤْمِنُونَ يَا وجكم وأولادكم عدو وللكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتفرؤ فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فثنا والله عنده أجر عظيم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 قراضاً حسنياً يضاعف لكم ويوفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشاهد العزيز الحكيم.